ا س ت و و ق ي م ة ا ل ص ف و ف ك م ا ع ت د ي ل و ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مصدر. مصدر.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 امنوا ئ ف ة أهل الكتاب آ م ن ب ا ل ذ ي أ ن ز ل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا آ خ ر ه لعلهم يرجعون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 قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع ع ظ ي م يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حميده الله ربنا 「あなたはあなたのお話をいてくだ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 ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة, ذريتهم النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وقفينا بعيسى ب ن مريم واتيناه ت ي ن ه الإنجيل و ا ل إ ن ج ي ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ه ورحمه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 و آ م ن و ا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم, نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أ ه ل الكتاب أن ل ا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م الاسلاميه